بوك تو بانتاغن خمسة وخمسون خمسة وخمسون كام العمل العمل أبن كاي كام كرتا؟ ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ ماذا باتي دوكتر آهيد وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب مي أردوير بريتشاري كام هنون كام کرتي أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار أمهي लवकरच आमचं पेन्शन घेणार आहोत पण कर खूप जास्त आहेत आणि आरोग्य विमा महाग आहे والتأمين الصحي مكلف طلاب आयुष्यात पुढे कोण बनायचं आहे ماذا تريد أن تصبح يوما ما ماذا تريد أن تصبح يوما ما मला इंजिनियर व्हायचं आहे اريد أن أصبح مهندسا اريد أن أصبح مهندسا मला महाविद्यालयात जाऊन उच्च शिक्षण घ्यायचं आहे لا اكسب الكثير مي विदेशात प्रशिक्षण घेत आहे انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد تي माझे साहेब आहेत هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل माझे सहकारी चांगले आहेत لدي زملاء لطفاء ندي زملاء لطفاء दुपारचे जेवण आम्ही कॅन्टीन मध्ये घेतो نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا मी नोकरी शोधत आहे ابحث عن وظيفه ابحث عن وظيفه مي ورشभर बेरोजगार आहे صار لي عام عاطل عن العمل صار لي عام عاطل عن العمل يا ديشات خوب जास्त लोक बेरोजगार आहेत يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل www.50languages.com वर जाऊन आपण हे ऑडियो कोर्स धरे व नवीन परत डाउनलोड करू शकता